سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنعمة الأهل والمال والولد اللهم لك الحمد على كل نعمائك ظاهرة وباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستغاث وعليك التكلاب ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. Allahu ma قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك اللهم اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من حضرها وعلى من أمن بالدعاء فيها اللهم انفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم احفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين اللهم أسكنا به الظلل اللهم ألبسنا به الحلل اللهم أسبغ به علينا النعم اللهم ادفع به عنا النقب اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه اللهم اجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعند, وعند الصراط نورا اللهم وأدخلنا الجنة في زمرة أهل القرآن واجعل القرآن شفيعنا يوم القيامة اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا حنان ويا مناد اللهم إنا قد تلونا ختمة مباركة في هذا المسجد الكريم اللهم ببركة القرآن ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله يا رباه يا غوثاه يا أمنا ببرقه القرآن عندك ارحم البلاد والعباد ارحم البلاد والعباد ارحم البلاد والعباد حنانيك يا رب حنانيك يا الله اللهم غلقت الأبواب إلا بابك يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا سند من لا سند له يا عون من لا عون له يا غوث من لا غوث له يا صريخ المكروبين يا ملاذ المضطرين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين في أوطانهم اللهم آوم مشردنا اللهم آوم مشردنا اللهم اكسعوا رياننا اللهم اطعم جائعنا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا واجعلهم عندك في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم كن معنا حفيظا وأمينا ومعينا ومجيرا ومجيبا ونصيرا يا الله يا الله يا الله نناديك بما ناداك به نبيك يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله نناديك بما ناداك به نبيك موسى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد نناديك بما ناداك به نبيك نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا الله انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتي الحق والدين اللهم إنا ندعوك بما دعاك به نبيك المصطفى ونبيك المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل ناداك بها إبراهيم وناداك بها نبينا المصطفى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم هذا دعاؤنا بين يدي فلا تردنا خائبين يا الله يا الله يا رباه يا الله عبدك بين يديك رفع الأكفة إليك يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت فرج عنا يا رب اللهم بلغت القلوب الحناجر بلغت القلوب الحناجر بلغت القلوب الحناجر، وليس لها من دون الله كاشفة، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، ببركة القرآن، ببركة القرآن، ببركة القرآن، فجأت خير تخرج بها البلاد والعباد من الظلمات إلى النور. اللهم فجأة من فجآتك وساعة من ساعاتك ونفحة من نفحاتك وبركة من بركاتك وبركة من بركاتك وعطاء من أعطياتك ترحم البلاد والعباد أمرك بين الكاف والنون وإذا أردت شيئا أن تقول لهكم فيكون يا رب الدبتنا ما قد جرى يكفينا أدبتنا ما قد جرى يكفينا اللهم كرامة للضعفاء وللمساكين وللمشردين وللصغار وللنساء ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحم أهل هذه البلدة يا الله ارحم بلادنا ارحم شامنا ارحم ديارنا وحقق فيها قول الحبيب المصطفى اللهم بارك لنا في شامنا واجعل البركة من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها ومن تحتها رحمك يا رب رحماك يا رب كرامة للطائعين كرامة لأهل القرآن كرامة للذي شاب في طاعتك كرامة للذي لم يعصيك منه يا رب يا رب يا رب كرامة للحبيب المصطفى والنبي المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارحم البلاد يا رب يا رب يا رب إن عبيد لا نطيق البلاء اللهم امنحنا ولا تمنحنا اللهم ولا تمنحنا اللهم لا تمنحنا بديننا ولا بإسلامنا ولا بأولادنا ولا بأزواجهنا ولا بآبائنا ولا بأمهاتنا يا رب تولى هذه الديار بالعناية والرعاية وبالرحمة والرضا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله كل ذا من ذنبنا كل ذا من ذنبنا يا رب عدنا إليه طائعين مكسرين متذليلين مفت بكائين اللهم فلا تردنا خائبين كرامة للقرآن كرامة للقرآن اللهم هذا دعاؤنا وهذا حالنا وهذا ذلنا فاقبلنا يا رب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يا رب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كرامه لمن هطلت دمعته على خده من خشيتك يا رب يا رب اقبلنا يا رب دعوة مستجابة يا رب دعوة مستجابة يا رب ساعة استجابة يا رب دعوة مستجابة آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين استجب لنا كما وعدتنا ولا تردنا خائبين يا رب أعطي كل واحد سؤله اللهم أعطي كل واحد سؤله اللهم من كان منا مريضا فاشفه ومن كان منا مبتلا فعافيه ومن كان منا فقيرا فأغنه ومن كان منا مدين فقضي الدين عنه يا رب يا رب يا رب وسعي علينا في أرزاقنا وفرج عنا يا رب يا رب اجعلنا من المترحمين اجعلنا من المتباذلين اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أعط كل واحد سؤله وفرج همه وكربه اللهم أعطنا من خيرات الدنيا اللهم أعطنا من نفحات الآخرة اللهم اغسل قلوبنا من ذنوبنا بماء الثلج والبرد اللهم اغسلنا من ذنوبنا بماء الثلج والبرد ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس رب جعل هذا بلدا آمنا اللهم جنب بيارنا الخراب والدمار والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عنايتك ورعايتك على البلاد والعباد يا رب يا رب عنايتك ورعايتك على البلاد والعباد يا رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك القبول اللهم تقبل منا تلاوتنا وطاعتنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا اللهم واجعل ذلك في صحائف أعمالنا اللهم متعنا بما رزقتنا وارزقنا طيبا واستعملنا صالحين اللهم أغث البلاد والعباد وفرج عن البلاد والعباد وارحم البلاد والعباد والطف بالبلاد والعباد يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف انلطف بنا بقضائك وقدرك يا رب يا رب اجعل آخر أعمالنا أن نلقاك وانت راض عنا اللهم هذا دعاؤنا فاجعله مقبولا وهذه طاعتنا فاجعلها مأجورة ولا تردها في وجوهنا فتحبط أعمالنا آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مغفور وعمل مأجور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور يا رب كرامة للقرآن وكرامة لسيدنا محمد وكرامة لمن له كرامة من عبادك الصالحين رد المشردين إلى ديارهم رد المشردين إلى ديارهم وآمنا في أوطانهم وعاف كل موجوع وعاف كل مريض وعاف كل مريض وصرف عن الشدة واصرف عن الألم واصرف عن الجوع واصرف عنا الفقر واصرف عنا كل ذي شر أن تآخذ بناصيته اللهم صرف عنا شر الأشرار وظلم الظالمين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين وتولنا بعنايتك ورعايتك يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب اجعل شامنا درة البلاد إلى يوم القيامة، اللهم اجعل شامنا درة البلاد. إلى يوم القيامة، بارك اللهم لنا فيها. بارك اللنا، بارك اللهم لنا فيها. بارك اللهم لنا فيها. اللهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.